استقيموا دين حسنات اجعلنا ممن يقول فيعمل ويخلص ونسال الله تبارك وتعالى ما يجعلنا من العلماء الربانيين الذين يتعلمون فيتعبدون ونشلون من ذلك ونشلون ذلك بين الناس ونسال الله في عليائه أن يجعلنا من المخلصين والمخلصين الصادقين المصدقين ونسال الله في عليائه ان يجعلنا ذلات الثقات والهناء تبرء او منذ بين وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام سيدنا برغنا إلى قوله إذا لفعلان وذذي أنجع لكم السمع والأبطار والفائدة قليلا ما تشكرون وهو الذي إذا في الأرض وإليه تبشرون وهو الذي يحجرونيه على اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون القال مثلما قال الأولون أيونا. قالوا أيدا متنا وكنا ترابا وعظاما أين أمبركم يقول الله ذا قال قيلتا قليلا ما تشكرون وقلنا دائما تاداب النعيم هذه اصل اصيل في القرآن عندما سرد أن الله جل وعلا يذكرك بنعمه فعلم ان الله جل وعلا هيئ لك المشاعر لحبه وشكره سبحانه جل وعلا وهذه من اخطر ما تكون عباده لانها تضل المرء سريعا الى أن يكون عبداً شاكراً فإن الله أمدح أنبيائه بالشكر إنما قال إنه كان عبد شكوراً شاكراً لعنعمه فالغرض المقصود أنه قال والذي أنشى لكم السمع والبصار والأفئتة فليلاً ما تشكروه السمع والبصار آلات الإدراس وأما القلب العقل في القلب والعلم في القلب ولذلك قال ابن عباس يعني. قال يؤتى المرء فهم بنيته يؤتى المرء فهم بنيه هو الذي يخرجكم من الارض واليكشرون خرقات من الارض كما ايانك بذلك وقد قال الله تعالى حتى انا عيسى عليه السلام الذي هو الآية من ايه عظيمه من ايات الله جل ثعاله في مظهر من مظاهر الربوبيه انما عيسى عند الله كما امام رياده من خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه وعليكم السلام وبركاته عائله الاستاذ الفريمه التي واسى الدنيا كلها لكن شنو الغرض المقصود إخوانا قد تأخرتم واخت... وتخلفتم أمس وما أتيتم يزول اذبت تبتك الله كن كشعبة لتنشر العلم هناك في السودان في مشارق السودان المغربة أحسن الله عليكم الله تعالى هو الذي ضرعكم في الأرض وإليه تغشرون خالقاكم من الغرض وكما قلنا مضعا من مضاعر عيسى عن السلام قال إن مثلا عيسى عندها عند الله كمثل هذا خلقاه من ثراب ثم قال له كن فيكون قال الله تعالى ولا ليحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون قال ولا ليحيي ويميت ولا الله يتغش على والله يتغش على على كل شيء قدير وهو لا ليحيي ويميت والإحياء ولمات بغد الله عظيم ربنا وعظيم قدرته سبحانه جل شعلا والذي يحي والميت على اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون انظروا إلى عظيم ربوية الله جل شعلا في الإحياء والإماء وانظر كيف الله أن الله جعل يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وانظر كيف كيف أن الله جل شعلا قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره وأن الله جعل قال لا جعل الله جل وجعلنا ليلة والنهار واجعلنا ليلة والنهار آياتين فمحونا آية آيات الليلة واجعلنا آية النهار بكثرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيل وقال الله تعالى تفرض الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها سراجا وقمر منير والذي جعل الليلة والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور وعباد الرحمن الذين مشون على الأرض فهونا ننظر هذه مسائل ولله الحمد والمنى لها ملاءة من يعني الخيط العمين فنسأل الله أن يدعى ذلك يعني تعليماً لنا وتثبيتاً للإيمان في قلوبنا وأن يدعاننا حقاً خبصين ومخصين من ربنا العظيم سبحانه وتعالى في أولاد قال الله تعالى بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا إذا نتنا وكنا بسراباً وعظاماً قالوا ولن يحيب المد ولا اختلاف الليل والنهاري فلا تعقولون بل قالوا مثلما قال الأول يعني قولهم كان مثل قول الأولين كما قلنا أن كل أمة كانها توزع للأمة الأخرى أن تعرض رسولها وأن تشحب بهاية ربها جل في علاه أتوصى بي بل قوم طاو بل قوم طاو وقد وصفهم الله أبدع الوصف في كتابي حين قال الله جل في علاه فتعلم هنا ونحزونك يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال الله عن فرعونا من معه وجحدوا بها واستيقنتها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال الله تعالى مثلما قال, قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ثرابا وعظاما أئنا لمن عزو قالوا أئذا متنا وكنا ثرابا وعظاما اين مبعثه قالوا اي دمتنا وكنا ترابا وعظاما فهم يستبعدونه استبعادا عظيما بحثوا ان ويقولون يستحق ذلك وانما يهلكنا الضرس فقلنا لهم يعني في كل حال في كل حين وكل نبي يبعث لقومه ويقول أنتم ستبعثون يعني يأتون بالشبه الرهية ويقولون بعدما بليت هذه العظام ثم مع ذلك صاروا طرابا, طراباً وكثيبا مهيلا يبعثونه يرسلونه مرة ثانية والله العالى يقول لما الاستبعاد وخلقكم يعني رجوعكم أهوى من خلقكم ابتداءا كما قال الله الجلس على وإن كان يعني الأمر يعني أكثر ما هو فيه المسواة الله تعالى كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَطْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَنَ علينا إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ وهو بيّن الله لهم في ذلك قياسنا بيّن له أن المطر إذا نازل على الأرض البور الأرض الميتة تحيى وتهتد اهتدت وربت وأنبتت ولذلك قال الله تعالى أن الذي أحياه لمحي الموتة فالله تعالى على كل شيء قدير قال منكرا درب لنا مثلا ونفسي خلطها وقال بإنها العظام وهي العظيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلط علي عليكم علي علي السلام طبع نعم نعم طيب عذلكم معكم ونعلم أنكم على حسن جديد عليكم السلام ورحمة قالوا اذا متنا كنا ترابا وعظاما ايننا لمبعثون لقد عيد نحن هذا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الأولين في على حد الوعد وان ما من نبي الا قال لهم انكم مبعوثون وبين هذا الله موقفون وعلى اعمالكم مدينون وساع علم الذين ظلموا اي من طلب ينظرون ومع ذلك لا حياة لمن تنادي ونسال الله ترفع له الثبات والاستداده واني اديان هدايه تامه غير منقوصه ونجعلنا من عباد المقوسين المقتصدين لضامن امين رب العالمين قال الله تعالى بعدمته بعده البعث والانشور كل من كل من الارض وما فيها من كنتم تعلمون فسيقولون للناس قل افلا تذكرون يعني الله تعالى يقررهم الآن يقررهم الله الله جل وهذا كانه كما قلنا في باب المناظره وفي باب يعني احقاق الحق في باب إظهارة الحجة يقول الله بالعلاد ينقلهم من, من المختلف فيه بالمتبخ عليه يعني وأنتم تحتركون الآن على أنبياءكم في مسائد البحث والمشروط طال تعالوا تعالوا نرى الإقرار عندكم في مسائد المتبخ عليها الأرض من خلقها يقولون الله بسهولها بذحارها بأنهارها بأشجارها بثمارها بالتعرجات في أرضها نعم هو الله جلالك والذي ما هذا هو الذي ما هو هذا السماء من خلقها الله جلالك علاه فيه. بما فيها من جموس وقوى أقمار ونعاججة وأيضا فيها من النجوم وفيها فيها من الآيات العظيمة من الله الليل والنار من خلق الله فإذا هم يقولون الآن يقولون بلاي فالله تعالى يرز المختلف فيه مدى أزرعت إلى المتفق الذي خلق السماء قاتلنا على أن يخلقهم مثلكم ولأن خلقكم أقل من خلق السماء خلق السماء أعظم فإذا قال الله تعالى يعني الخلق السماء أكبر من خلق الناس فإذا كان الإقرار لأن خالق السماء هو الله خالق الأرض هو الله خالق الهواء هو الله خالق ما بين السماء والأرض هو الله إذن الله جلال فعله والقادر على أن يخلق البشر وأن يبعث من في القبو لأن البعث أي سعر من الخلق من شئ خلق أولا فالله تعالى أتى على الإنسان حين وإن لا يكون شيئا مذكورا من الإنسان من فضل أم شايد النبتلي فجعلناه سميعا الغرض المقطود في هذا ظاهر وظهور جاري بجلاء على الله على عطاء علينا قد بذلك لانه قال له الله ذلك فعلا من الذي خلق السماء والارض من الذي خلق البحار النهار جاء الله قال ذلك فعلا والله على كل شيء قدير فعلى سقفنا يقوم الله الذي خلق هذا الخلق امامكم ان الله الذي خلق الارض هو الله الذي خلق وهو القوي القادر القهار سبحانه هو الذي يبعثكم من قبوركم كل من الأرض ومن فيها من خلق الارض ومن فيها كل من فيها؟ ان كنتم تعلمون فيقولون لله اول افلا تذكرون تنظروا وعقلوا بان الذي خلق الأرض وسوا وسوى وما ادى وخلق الجبال وجعلها آية عظيمه هذا الذي خلق فانا على التلفونات بعد بعد موتهم كل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ستقولون لله قل افلا تتقون واذا اذن في يد انهم كانوا امنوا بالعرش ولكن حقا هم امنوا اجمالا نعم نعم اجمالا كل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كده باين الله جل جلاله اية عظيمه لات هذا السماوات السبع واعظم منازل ان فوق السماوات السبع ما وفوق الماء العرش والله فوق ذلك واعلم ما انتم عليه قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فاقولون لله قل افلات تقون وهنا افلات تقون تعبدون غير الله جل الله جل هنا الله تعالى يبين الذي خلق السماء الذي لا بد ان تصرف العباده لا شرك لم أقرأت بعد مطالق <تصفيق> الراتس المدبر الآمن الناهي المشرع المؤيئ المميئ إذاً لا عبادة إلا له سبحانه وتعالى وهذا يقتضيه العقل وتقتضيه الفطرة كما أنه يقتضيه الشرع أولاً وأخراً فالغرض المقصود هو الله عليه يقررهم بالقامة الحج عليه قل من رب السماوة السابع ورب العشر العظيم سأقولون أن لا قل أفلا تبتقون أفلا تبتقون تصرفون العباد الهدى لا لا لا لا لا لا أما علمتم معقوبة مع ذلك أفلا تبتقون على الله وتخشون عطابه سبحانه وتعالى أفلا تبتقون قل من بأنه ملكوت كل شي وهو, ولا هو وهو, وهو, وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سبحانه هو القائد وهو القويل قادر وهو الجبار المتكبر سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إنما قولونها لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون قل من بيدي ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قل فأنا, فأنا تسحرون يعني أن تخدعون أن تصرفون وهم ما سحرهم سحروا أنفسهم وهم سحرهم سحروا أنفسهم والله ما ضل من ضل إلا وهو يريد الضلال والله ما استدأ إلا من وفق الله العالى علم في قلبه طلب الهداية ومن طلب الحق واصل عليه وسلمان شاهد, شاهد على ذلك لا يقال لي أن من سمع لما سمع سمع لأنه هو, هو يسمع من تكلم لما تكلم أن هواه يتكلم من ضل لما ضل لأن هواه أن يضيف ويغفر الله لنا. ولا نبرئ أنفسنا صادف هواها قلبا خليلا فتمكن وفق شن طبق وفقه فعنقه وفق شن طبق وفقه فعنقه فهم الذين سلموا أنفسهم للسحر هم الذين تحروا أنفسهم ولا يقال لي انه استمع لفلان وخلان قد ضله وقد فتنه هو يريد ان يسمع نعم نعم انت نظرت على السبب لكنك لم تمحص النظر لمجلس لما تمع لما, لما رمى اذنه لما ارتضر هو يريد ذلك هو من داخل من داخلات نفسي يريد ذلك وفق شنه انتبق وفقه فعناقه وانت ترى حقا الذي ترى بينهما النفرة شخصيات متفارقة سمات شخصيات مختلفة لأن التلازم والترافق بد أن تستوذي السمات الشخصية في كل الأحوال مدحا أو زمن مدحا أو زمن لا تسأل عن المر ولكن سلعا قليلا والصاحب سح ولذلك كان الممارك من أقل الناس عندما قال هؤلاء القوم على الرافض الخبثاء أرادوا الخطحة في النبي فما استطاعوا الوصول إليه إلا بأصحابه فإن تكلامك بأصحابي الناس يقولون ان كان له مكان عند ربي لاختار له خير الناس لما اختار له شر الناس إذا هو شر الناس أعوذ بالله يابي هو أمي سيد الخلق أجمعين وارضون الله على, على الصحابة الكرام الأماجد الأناسك منهم خير الناس على الإطلاق بعد رسول الله بعد الأنبياء والمسلمين وهو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ففي قولة أن تصحرون ليس السحر هنا يكون عذرا لهم لا لا تقل لي أنهم سمعوا للمذيع الفلاني أو سمعوا للمرة الفلانية أو سمعوا لرجل الفلاني أو سمعوا للساحة الثانية فهو الذي فتناهوا هم يريدون ذلك هذا ليس عذرا عند ربنا هذا ليس عذرا عند ربنا وفق شنن طبقا وفقه فعنق لما جاء الرجل ينم لعمر بن عبد العزيز وأمير الممنين قال أنت عندي أحد رجلين أنت عندي أحد رجلين لما فاسق ولا بود أن قامت حتى عليك ما رجل الشيطان كان يأتي به او رجلا فتأخطى وريد أن يستغفر فهذا الله جاء على فنعفو عنه لكن كما قلنا المسألة لابد ان تراها على يعني هي على ما وافق وشأن انطبق وفاقه فعامه نساء الله بمسؤولات يعني ان يتعمى ممن احسنوا الظمة وعملوا ليرضى الله بمسؤولات سامحوني انا, أنا الان وقالا في الثالث لازم اسمع هذه لانه حاتم الليبي ومعه صالح الليبي وهذا من حاب الناس كانوا في جامعة ماليزيا يعني طواب تعلم وطواب تعلم حقا فسأسمع الرسالة ارسلوها وعطوا عني جميعا لانه طواب تعلم عندي فتراتي فسامحوني يعني سأحاول ان اسمعها قل من ملكوت كل شيء ما هو يجيله ولا يجاره عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل فأن تصحرون كيف كيف تصحرون وأنتم تعلمون بأن الله خالق ومبدع وأن الله تعالى قد خلق إلى الخلق أجمعين وأطغن سبحانه ونصح على تعبير كل خط فنات الله دعنا تعال ان نتعلم من من من يخطئ على رب ايه تحط خطوه فكيف فكيف تسحرون وكيف ان الشيطان اذا وسوس لكم بالكفر والشرك بان يعني تنصعون له ان تنقادوا وان تنقادوا لله تعالى فان تسحرون ان كيف تضلون وتصرفون عن توحيد الله جل وعلا وكل الادله تدل لكم على أن توحيد الله جل وعلا هو اعظم ما يكون ولن جات إلا بتحييي الله إذا اللتي عندها قررنا تنبطر أنا أطلعهم مسببات بالأكلاف على المجتمع هذه اسباب تنتقد بها للنمي نقل المناظر من المختلف فيه الى المتفق المتفق عليه هذه من اداب المناظره ذم التقليد بل قال كما قال النجاة في تمام التسليم النجاة في التسليم من اراضي الحق بلغوا الجلسه فضلنا انا بس ابي بالحصى هو العد لا الحصر علة الرايرة في العد بالحصر هو العد لا الحصر فكل ما أدى دور العد جاهزة لتحق العلة ودورنها معه فكيف الرد؟ كلام جيد جدا عقلا كلام جيد لو كانت مسألة التسبيح جاء مطلقا لو جاءت مسألة التسبيح جاءت مطلقة يقولنا بذلك نعم جيد جدا في هذا الباب لكن احنا عندنا ان الانسان قال على التسبيح اقضنا التسبيح بالانامل قال اقضنا التسبيح بالانامل فانه هنا مسؤولات مستندقات لذلك قلنا اي شيء غير عقد التسبيح بالانامل صار مدعى اعتبرته قضيه طب من وين خرجت مساله عند في هذا الباب ابو ريان لما ورد عنه ذلك قلنا يبقى اذا ابو لا يخرج عن ال لا يخرج عن عن السنه وايضا في حديث الرساله التناسبيه لما قال ويرتب الحصى قال لا ام زيد تسبحين قلت اربع كلمات واقراتها فيكون هنا الباب على هذا المنوال انه لا يمكن ان نخرج عن هذه العبادة الاتجاه بالنص عن السبب انهن مسؤولات مستندقات الا بما جاء اثر على ذلك فانقلنا محس النظر المسألة مسألة على العد لو كان العد كما تقولون فان, فإن ابن مسعود يعني قد انكر عليهم في الحالتين انكر عليهم الحصة وانكر عليهم مسألة الاجتماع في ذلك في هذا البيت. فالحق ان نقول بأن مسألة التسبيح هيئة توقفي هيئة عبادية توقفي والهيئات أصل على التوقيف فإن كانت توقفية فلا صح أن نأتي بغيرها أو بهيئة تغالفها إلا إذا جاء الدليل بها ونحن ندور مع الدليل حيث يضر من فضلكم هل يمكن أن تأخذ هذه الآية كتوليه على دليل الثمانع؟ خلص أن الخالق، فخلص من الغلق والآمع والنائين ألا والأمر؟ نعم وما خلق الله الخلق إلا تحقيقاً للتوحيد وهداف الفعالية العلم لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ نعم فإن حلّ محلّه لا لأي عارضين وهدى معالجته بسؤال الله أكبر نعم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن سقل في فيه آمر من الخالق النبي وكذا من ينوبهم العلماء والبنيين بسؤال المخالص لهم لا تعد منهم ولكن إقامة الحج عليهم وانتقال بهم من الأصل المثبت المثبت عندهم, عندهم بفترين سليمة وأنهم الذي خلقهم وأحسن خلقهم والله نعم لانهم كانوا يقرون بذلك ولئن ذهبتهم من خلق الحسمات الأرض لا يقولن الله هذا صحيح لكن تتمت الكلام مازال مازال كان محتاج للثنى القصه ان هند من تعب انا رفع البطل حمد الله بكده صحيحه والله حصنها بعض حصنها بعض اما ضربني يحش لا ما تنصر ابدا لان يعني كان ماده مأموره ما تاخذ شرب الخمر لكن ما تنصر ابدا لا. طيب الى الكلام على ذا بالإجارة من المغزف وحلو